بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا ارسلنا نوحا إ ل ى قومه أ ن أ ن ذ ر قومك من قبل أ ن ي أ ت ي ه م عذاب أ ل ي م قال يا ق く見に行きなりのみんなのことは、お手を置きに行きなりのことは、お手を置きなりのことは、お手を置きなりのことは、お手 ن 置きなりのことは、お手を置きなりのことは、م 手を置 ر ج ل الله إ ذ ا جيء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إ ن ي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم, جعلوا اصابعهم فيه اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إ خ ر ا ج ا والله جعل لكم ا ل أ ر ض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إ ن ه م عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خ س ا ر و م ك ر و ا م ل ن ا ك ب ا ا ر و ق ل و ا ل ا تذرن آ ل ه ت ك م و ل ا تذرن و م ا و ل ا س و و ا ل ا يغوث و ي ع و اسماء الله ا ل ث ي ر ا